وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان لإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته علي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 آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب الى ذا أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم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 قالوا يا نجا أبا ابانا ما لك لا تامننا على يوسف واننا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويال ابو اننا له لحاتون قال اني لا يحزنني ان تلهوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إننا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا ذا إليه لهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا ذا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الرئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصي بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت يا رجل فأرسلوا والدهم فأدلادلوا فأدلادلوا وهم قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون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 لنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل والله غالب على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 قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب اليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهل هذا إن كان قميصه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 لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت وآتت كل واحدة منهن سكينه وقالت اخرج عليهم فلما رأينهم اكبرناه وقطعنا ايدي وقلنا حاش لله ما هذا بشرا وقلنا لله ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم قالت فذلك الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصب ولا لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصابرين قال أَحَبُّ السجن احب الي مما يدعونني الي والا تصرف عني جيدا اصبو اليهم واكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن لإنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسلننه حتى حين ودخل معه السجن فتياه قال أحدهما إنه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 ما سميتموها سميتموها ثم آباؤكم ما أنزل, ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أنا رأى لا تعبدون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 وسبع سنبلات خطب واخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون قالوا اضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفنى في سبع بقرات سبع يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خبر وسبع سبلات خبر وأخرى يا بساتي لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حصدتم فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مما تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا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 إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَأَيْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتْ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ وَأَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ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 وقال الملك اتوني به أستقلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفير عليم وكذلك مكنا ليوسفة الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقلون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون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 لفاعلون وقال لفتيان جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها انهم قلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا أبانا من عمن الكين فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا لقتل وإن له لحافظ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ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 قَالَ لَنُرسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونَ لِي مُوْثِقًا اللَّهِ لَتَأْتُنَنَّنِي بِهِ إِلَّا إِلَّا وَإِن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَنُمَا آتَوْهُ مُوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَامُ مَا يَقُولُونَ وَكِين وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ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 ما كان يغني عنهم من الله من شرء إلا حاجة في نفس حكوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دقلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إن أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزوا بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جذاء به حل بعنير به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جدنا لنفسد في الأرض وما كنا ساجقينهم قالوا فما جزاء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 إِنَّ لَوْ أَبَى شَيْخٌ كَبِيرٌ فَخُذْ أَحَدَنَا لَكَ أَلَهَا إِنِّي الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَعَادَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعًا عِنْدَهُ إِنَّكَ إِذَا لَظَالِمُونَ فَلَمَّا سَيَأْسُ مِنْهُ خَلَصُ نَجِيَّةٌ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثُقًا قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثُقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَدْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَلَ لِي أبيه أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي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 وَإِنَّ لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِجَنِيدِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَطَالَ أَسَفُ عَلَى يُوسُفَ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 قال لا تشريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذ هدوا هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العين قال أبوهم أجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم إن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 او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون أو تأتيهم الساعة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا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 لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون